الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في جمله ما خاطب به بني إسرائيل في هذه السورة الكريمة سوره البقره واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين خاطبهم يقول وإذ أخذنا ميثاقكم واذكروا حين أخذنا عهدكم المؤكد إن الميثاق هو العهد المؤكد أخذ عليهم العهد بقبول ما جاءهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام عن موسى صلى الله عليه وسلم فنقضوا هذا العهد والله تبارك وتعالى حينما أخذ عليهم ذلك رفع فوقهم جبل الطور وقال لهم خذوا ما اتيناكم بقوة يعني بجد وعزم من غير توان ولا تراخ ولا تخير واسمعوا سمع قبول انقياد وأطيعوا فإلا وقع عليكم هذا الجبل، فقالوا سمعنا وعصينا. سمعنا قولك وعصينا أمرك. وذلك أن عبادة العجل قد امتزجت في نفوسهم وخالطتها إلى حد الإشراب بسبب تماديهم الكفر بالله تبارك وتعالى. فقل لهم بئس ما يأمركم قبح ما يأمركم به إيمانكم من الكفر والعتو على الله والتمرد عليه إن كنتم مصدقين مؤمنين منقادين بما أنزل الله عليكم يؤخذ من هذه الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى ورفعنا فوقكم الطور لاحظ هنا وقبله وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه وهنا ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا في هذه الآية فكرر ذكر الطور في أخذ الميثاق عليهم وذلك أنه تعلق بهم في هذا الموضع الثاني من هذه السورة الكريمة زيادة وهي هذا الجواب القبيح منهم قالوا سمعنا وعصينا يعني مع رفع الطور جبل ضخم كبير فوق رؤوسهم ومع ذلك كان هذا الجواب هذا بالإضافة إلى التوكيد فأعاده ثانية فإن هذه الإعادة تفيد وفيه إقامة الحج على هؤلاء وتذكيرهم بنعم الله عز وجل ونقمه لينزجر الأخلاف بما جرى ووقع للأسلاف ويؤخذ من هذه الآية أيضا ورفعنا فوقكم الطور الطور هو الجبل وقيل الجبل الذي فيه شجر وأل هذه يمكن أن تكون عهديه وهو جبل الطور المعروف المسمى بهذا الاسم ورفعنا فوقكم الطور لاحظ وهؤلاء خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا سماع قبول ولكن للأسف من الناس من يكفيه أدنى تذكير وأدنى تنبيه ومن الناس من يحتاج إلى شيء من الزجر أو الوعظ أو التخويف ومن الناس من لا يفلح معه رفع الجبل فوق رأسه خذوا ما آتيناكم بقوةه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا ليس بعد هذا شيء جبل هائل فوق رؤوسهم ومع ذلك يعلنون تمردهم على الله تبارك وتعالى أيضاً يؤخذ من قوله تبارك وتعالى خذوا ما اتيناكم بقوة لزوم الأخذ أخذ الشرع والكتاب المنزل والوحي بقوة يعني بجد وهذا بخلاف حال من يتخير وينتقي ما يوافق هواه أو يتباطا في الاستجابة ويؤخر الامتثال خذوا ما اتيناكم بقوة بعزم وجد وإقبال أخذا للدين بشموله وكماله كما أنزله الله تبارك وتعالى هؤلاء اليهود وقع منهم التخير فالله تبارك وتعالى قال تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ووقع منهم التباطؤ والتاخر والتراجع أنظروا حينما أمروا بذبح البقرة ماذا فعلوا وكذلك حينما قال إن الله يأمركم حينما قال ادخلوا هذه القرية ماذا حصل من هؤلاء وحينما كان ينزل عليهم المن والسلوى ماذا كان شكرهم ومردودهم وفي مدينة الجبارين لما أمروا بدخولها كان منهم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 إنها هنا قاعدون تصور لو ان قائدا ليس بنبي يأمر من تحت يده من الجنود بالتقدم فيقولون اذهب أنت وربك إنها هنا قاعدون أصيان ماذا عسى أن يفعل وهذا موسى عليه الصلاة والسلام نبي وقوي وفي غاية الحزم وكليم الرحمن ومع ذلك اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدوا فكان الجزاء قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض على الوقف في هذا الموضوع قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض على الوصل فأخذ الكتاب بقوة يعني المبادرة يعني أخذ الكتاب بشموله يعني الجد في التنفيذ والتطبيق وهذا لا يختص ببني إسرائيل والله تبارك وتعالى قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الايدي والأبصار فسر هنا قوله أولي الايدي بأن الأيد هنا بمعنى القوة القوة في ماذا؟ القوة في العمل بطاعة الله عز وجل والامتثال والاستجابه لشرعه والنهوض بأعباء الدعوة والجهاد لأعداء المله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك هذا كله داخل فيه أولو الأيدي القوة في العبادة والطاعة تقرب إلى الله عز وجل والأبصار قوة لكن على بصيرة ليست على عمأ فالجلد في الجهاد أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في الدعوة إلى الله أو في العبادة المحضة إذا كان على غير بصيرة فإنه يورث علا لم استديمه ويقع صاحبه في عواقب غير محمودة فهؤلاء جمعوا بين القوة العملية والقوة العلمية وهذا هو الكمال الحقيقي قد مضى الكلام على هذا في مجلس مستقل فالشاهد أن الأخذ بالقوة هذا هو المطلوب من بني إسرائيل ومن غير بني إسرائيل وذلك في شرع الله تبارك وتعالى مطلقا فالمفتي لا يجوز له أن يتجارة مع أهواء الناس ويرخص لهم بحسب ما يهوون ويرغبون بحجة التيسير إنما ينضبط في الفتيا ولا يصح أن يكون موافقا ومتابعا لما يرغبه الناس ويهوونه عن الجمهور فيكون تبعا لهم وكذلك أيضا المستفتي لا يجوز له أن يسأل ويتخير في السؤال فيوجه سؤاله إلى من يعلم أنه يجيبه بحسب هواه فإن ذمته لا تبرأ بهذا والحق عند الله واحد وإن يجب عليه أن يسأل من يثق بعلمه ودينه فيسأل غير متتبع لرخص الفقهاء ولا متجار مع الأهواء وإذا وجد فتوى عالم وفتوى آخر اختلفت فليس له أن يتخير او وجد الخلاف ليس له أن يحتج بالخلاف فيأخذ ما شاء فإن الخلاف لا يسوغ التخير بحال من الأحوال عليه أن يتحرى وينظر من هو الأرجح في نظره من هؤلاء العلماء في من جهة العلم ومن جهة الورع والدين فيأخذ بقوله فإذا استوي فكما قال الشاطبي يأخذ المخالف لهواه عكس ما يقوله الناس اليوم أو كثير منهم يحتجون بالخلاف فيأخذون ما تهوى الأنفس فيكون الإنسان بذلك غير متبع لشرع الله وإنما يكون متبعا لهواه فلا تبرأ ذمته بذلك خذوا ما آتيناكم بقوة التباطؤ التأخير قد أضلنا موسم الحج من لم يحج وهو قادر على الحج فلا يجوز له التأخير يقول بعد سنة وبعد سنة وبعد سنة وبعد سنة ويمضي العمر ولا يدري الإنسان ما يعرض له والصحيح أن الحج واجب على الفور إذا كان الإنسان قادرا مستطيعا فيجب عليها يحج فورا يحج بأولاده بناته ولا ينتظر ويتأخر هذا داخل في قول خذوا ما أتيناكم بقوة المبادرة إلى الامتثال إذا أذن المؤذن دعما في يدك إذا كنت تسير في مركبتك وسمعت الأذان لا تقل المسجد أمام المسجد الذي بعده المسجد الذي بعد حتى تسمع السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فيسقط بيدك وتخسر لا خذوا ما أتيناكم بقوة الحزم تتوقف وتصلي بمجرد ما تسمع الأذان وهكذا في كل شأن من شؤوننا إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى لا يقدم عليه شيء التراخي وتمييع حقائق الدين وما إلى ذلك وما يفعله البعض هذا كله خلاف هذه الآية وهذا الأمر الوارد فيها أرض الدين بطريقة تتفق مع المضيعين والمفرطين وأصحاب الشهوات أو أصحاب البدع من أجل إرضائهم فإن هذا خلاف خذوا ما أتيناكم بقوة يعني لا تأخذه بضعف وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يعمل الإنسان بجد واجتهاد وأيضا يؤخذ من هذه الآية خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا في كتبهم في توراتهم تجد مثل هذه العبارات الامر بالسماع متكررا في خطاب موسى عليه الصلاه والسلام لهم اسمع يا اسرائيل وعلى كل حال المقصود بالسماع هنا سماع القبول والانقياد وإلا فالصوت يطرق الأسماء إنما اسمعوا سماع استجابه وسمع قبول ولهذا نقول اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وفي قوله تبارك وتعالى وأشرب في قلوبهم العجل هذه لاحظ هنا جاء التعبير بالفعل الذي لم يسمى فاعله يعني المبني للمجهول أشرب ما قال أشربهم الله مثلا أو نحو ذلك فيه إشارة إلى أن حبهم للعجل بلغ مبلغ الأمر الذي لا اختيار لهم فيه كأن غيرهم أشربهم إياه أشربوا في قلوبهم العجل يعني وصلت محبة العجل في قلوبهم تغلغلت كأن غيرهم قد غرسها وغرزها في نفوسهم وعبأ هذه النفوس بها أشربوا تقول فلان أشرب حب كذا ثم أيضا فيه إجاز بالحذف كما يقول البلاغيون يعني التقدير وأشربوا في قلوبهم حب العجل وهنا حذف الحب أو حب عبادة العجل فأسند الإشراب إلى ذات العجل مبالغة في حبهم له أو لعبادتهم كان العجل بكامله كأن قلوبهم قد التهمته من شدة تعلقها به أشربوا حب عبادة العجل ثم هذا في تشبيه يعني صورت هذه القلوب لتمكن حب العجل منها كأنها تشرب وكأن الأفعال السيئة القبيحة التي صدرت عنهم بعد ذلك هي نتيجة لهذا الإشراب كما أن الماء يكون مادة للحياة فإذا شربه الحيوان أو النبات فإنه ينمو ويحيا فهو مادة حياة ما تنبته الأرض فهكذا هذا حب العجل صار مادة لما أنبتته قلوبهم وأفرز ذلك في أعمالهم وسلوكهم وتصرفاتهم فجاءت معوجح جاء منهم التمرد والعصيان ونكث العهود وقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشرب شربت هذه القلوب العجل فأنبتت كل نبت وخيم والشيء من أصله ومادته لا يستغرب هذه القلوب صارت منابت للشر يزكو فيها وينمو وايضا لاحظ التعبير هنا واشرب في قلوبهم العجل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا كان المخلوق الذي لا تجوز به محبته قد يحبه القلب حبا يجعل ذلك شرابا للقلب فحب الرب تبارك وتعالى ان يكون شرابا يشتشربه قلوب أهل الإيمان أولى وأحرى حب عجل يصل إلى هذا المستوى تشرب القلوب فحب الله أولى بذلك أن تشرب قلوب أهل الإيمان محبة الله والتعلق به ويكون ذلك على الالسن ذكرا وفي الجوارح تعبدا وعملا ثم ايضا هذا الإشراب من الذي أشربهم بذلك الخير والشر كله من الله ولكن من باب الأدب في الألفاظ فإن الشر لا يسند إلى الله تبارك وتعالى فجاء مبنيا للمجهول وأشرب في قلوبهم العجل وفي قوله تبارك وتعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين هذا يدل على أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بالخير والمعروف والطاعة والانكفاف عن المعصية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون بينما الفريق الآخر الذين فقدوا الإيمان وإخوانهم يعني إخوان الشياطين هنا الضمير يرجع إلى غير مذكور لكنه مفهوم من السياق وإخوانهم ليس إخوان المؤمنين وإنما وإخوانهم يعني إخوان الشياطين يمدونهم في الغي يعني الشياطين تمدهم في الغي ثم لا يقصرون ما يحصل منه رجوع وتوبة ما يرعوي فتجده ينقض العمر إلى آخر لحظة وهو ينازع الموت وتتعجب ما يتوب إلى آخر لحظة وهو محتفظ بضلاله وانحرافه لا يرعوي ولا يرجع عنه ولا يتوب إلى الله عز وجل مهما بلغ به الحال والشدة يعلم أنه مفارق وأنه مرتحل ومع ذلك هؤلاء تمدهم الشياطين في الغي أما أهل الإيمان إذا وقع من شيء خاف وتذكر تذكر الله وعظمته ونظره إليه وجزاءه فرجع مباشرة استغفر أتاب ثم أيضا في قوله تبارك وتعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم لاحظ هنا جاءت إضافة الأمر يأمركم به إيمانكم أضافه إلى الإيمان يقول هذا من باب التهكم إذ الإيمان الحقيقي لا يأمر إلا بخير لكن هؤلاء ليس عندهم الايمان الحقيقي ما هذا الايمان الذي يأمرهم بسمعنا وعصينا والتعلق بعجل فهذا لا يكون من اهل الايمان وليسوا بمؤمنين حقيقه وانما هذا الايمان هو الايمان الفاسد والله المستعان هذا ايضا الاخ كتب هنا فوائد من قوله واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه يقول إذ بمعنى ذكر وتكون لأكثر من في كلمة هي وأضحى لكن يقول ذكروا على كل حال شرط إلى هذا آنفا يقول ذكر بعض أهل العلم أن أفضل سجدة عندهم هي يسجد وهم ينظرون إلى السماء نعم أنا نسيت هذا يقال إن سجود اليهود يسجدون على جانب من الجبهة ويرفعون الجانب الآخر يقال إن أصل هذا أنهم حينما سجدوا ورفع فوقهم الطور كانوا يخشون أن يقع عليهم فكانوا ساجدين على جانب من الجبهة ويرفعون الطرف الآخر إلى السماء أو إلى أعلى يخشون من وقوع الطور فصار ذلك طريقة لهم في سجودهم أن هذا هو أصله يقول أيضا ذم الله تعالى لهم وعلى أفعالهم ومنه عبادة العجل قال بئس ما يأمركم به إيمانكم لأن بئس ما فعل ماضي يراد به إذ ذم نعم يقول أخذوا الميثاق على بني إسرائيل بالإيمان وإذ أخذنا ميثاقكم هذا واضح يقول أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره، لأنهم لم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور هو أيضا قالوا سمعنا وعصينا يقول قدرة الله تعالى وأن كل شيء بأمره لأنه سبحانه قادر على خرق العادات ورفعنا فوقكم الطور هذا صحيح بيان عتو بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا وهذا مضى يقول لأنه كان بعد سماع سمعنا وعصينا يعني لم يكن عن جهل يقول السمع نوعان سمع استجابة خذوا ما أتيناكم بقوة سمع إدراك سمعنا وعصينا يعني سمع الإدراك السمع الذي يطرق الأذن لكن دون أن يعقب ذلك استجابة يقول أن المؤمن حقا لا يأمره إيمانه بالمعصي هذا أيضا مضاء يقول أن الإيمان الحقيقي لا يحمل صاحبه إلا على طاعة الله يقول بئس ما هذا مضى أن الشر لا يسند إلى الله هذا مضى يقول أن الله تعالى قد يبتل العبد فيملأ قلبه حبا لما يكرهه الله عز وجل واشربوه في قلوبهم العجل نعم كذب بني إسرائيل في دعوتهم وذلك حين قالوا بأنهم مؤمنين فإن إيمانهم دعا إلى الطهيان والعصيان والكفر برسل الله فبئس الإيمان الذي يدعونه قال أهل المعاني إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم ولكن لما سمعوا وتلقوه بالعصيان نسب ذلك الى القول اتساعا لا, لا لا لا لا الكلام على ظاهره قالوا سمعنا وعصينا قالوا والاصل في القول انه حقيقه في اللفظ والمعنى هذا اصله في اللغه وفي الشرع لانهم قالوا فعلا سمعنا وعصينا ولم يكن تلكؤهم وامتناعهم أن ذلك هو بمنزلة قولهم سمعنا وعصينا لا قالوا سمعنا وعصينا على ظاهره يقول قوله إن كنتم مؤمنين فيه تقرير للقدح في دعواهم الإيمان بالتوراة نعم وتقرير إن كنتم مؤمنين بها لم يأمركم بهذه القباح ولا يرخص لكم فيها إيمانكم بها قوله قالوا سمعنا خرج الكلام مخرج الخبر عن الغائب بعد أن كان الابتداء بالخطاب نعم هذا التفات ف حالهم وما آل إليه أمرهم يستحقون معه الإعراض عنهم فجاء الغائب وعلى كل حال هذه الملح واللطائف البلاغية غاية ما هنالك أنها ملح والأمر الثاني أنها ظنية يعني الاتفاة لماذا التفت من المخاطب إلى الغائب وكذا هي أولا ملح ليست منصر بالعلم لا يتوقف عليها فهم مراد الله والعمل والامتثال الأمر الثاني أنها ظنية يعني لا نقطع بهذا نقول لعله الأمر الثالث وهو أن هذه اللطائث ليست محل اتفاق ليست محل اتفاق يقول أن الذي أشرب في قلوبه حب العجل وترك ذكر الحب اكتفاء بفهم السلام هذا ذكرناه في الاختصار قوله تعالى بئس ما يأمركم به إيمانكم كنتم منه الله أن يكون التوراة تأمر بشيء ما يكرهه الله تعالى من أفعالهم وفي إعلام من الله عز وجل أن الذي يأمرهم بذلك أهواؤهم والذي يحملوا عن البغي والعدوان نعم يقول في قوله تعالى ثم اتخذتم العجلا بعده وأنتم ظالمون سبب اختيار السامري العجل نعم أنا حتى الإخوان سأل قبل ليلة أو ليلتين عن سبب لماذا العجل يقول هنا قال ابن جرير حدثني المثنى ابن إبراهيم قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال إنما سمي العجل لأنهم عجلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم موسى هذا سبب تسمية العجل ما له علاقة لماذا عبدوه عجل من العجلة لكن هذا ليس في قطع هذا يحتاج أن يعرف هل كان يسمى العجل من قبل ولا لا وبعدين العجلة والعجل هذه كلمة عربية وهم كانوا يتكلمون بلغتهم العبرانية فهل هذه اللفظة عجل من العجلة موافقه لكلامهم بلغتهم الأعجمية هذا في إشكال إلا يكون نفس التسمية ومن نفس الاشتقاق يقول قال الإمام البغوي قال قتادة كان السامري من قبيلة يقال لها سامره، وكان منافقا أظهر الإسلام وكان من قوم يعبدون البقر هذا ممكن يكون جواب لكن هذا ليس عليه دليل هذا مما تلقي من بني إسرائيل والله أعلم بصحته لا نعلم يعني نكون من قبيلة يعبدون البقر ولذلك عمل لهم عجل لماذا لم يعمل لهم شيئا آخر صنما مثلا يقول قال ابن الجوزي في سبب اتخاذ السامري العجل قولان أن السامري كان من قوم يعبدون البقر فكان ذلك في قلبه قال ابن عباس الثاني أن بني إسرائيل لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم أعجبهم ذلك فلما سألوا موسى أن يجعل لهم إلها وأنكر عليهم أخرج السامري لهم في غيبته عجلا ولما رأى من استحسانهم ذلك قاله ابن زيد لكن هذا ما في جواب لماذا العجل بالذات لكن هذا لا يفيد ماذا نستفيد في تحديد السامري للعجل الله أعلم يقول هل أمر الله بأن بقره بقرة لكي يلغي من قلوبهم عبادة العجل لأن البقرة أم العجل هذا ذكرناه في الكلام على أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أن بعض أهل العلم قالوا بأن الحكمة في ذلك لاستخراج عبادة العجل من قلوبهم فإذا ذبحوا البقرة التي هي أصل العجل فيكون ذلك استخراجا لعبادة العجل لكن الله أعلم هل هذا هو السبب لا ندري فكما قلت لكم في مثل هذه اللطائف والملح لكننا لا نكتفي هنا بها نحن هنا نذكر هدايات تتعلق بالعقيدة والإيمان وتتعلق بأمور مهمة مما يحصل به تزكية النفوس صلاح القلوب والأعمال ولكن نذكر معها شيئا من هذه الملاح التي لا تكلف فيها وإلا فكما قلت لكم هي غاية ما هناك أنها ملح وليست منصر بالعلم لطائف البلاغية وأنها ليست محل اتفاق أيضا وهي ظنية, وهي ظنية ولا يتوقف عليها فهم القرآن ولا العمل به فهي من قبيل الملح يقول ما منزلت موسى عليه السلام وما تفسير قصة مع العبد الصالح واسمه وهل كان نبيا منزلت موسى عليه السلام وتسير قصة مع العبد الصالح يعني مع الخبر قصة أن موسى عليه السلام وقف خطيبا في بني إسرائيل وقال من أعلم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فما أجابوه فقال أنا أعلم فالله تبارك وتعالى أراد أن يعرض له درسا في هذا الباب ليضيف العلم إلى الله يعني كان الجواب ينبغي أن يقال الله أعلم فقال أنا أعلم يعني أعلم الناس أعلم البشر فمشى مع هذا الخضر الذي لم يكن من قوم موسى ولم يكن داخلا تحت شرعه شرع موسى فوقعت منه مثل هذه الأمور وهل هو نبي أو لا قولان لأهل العلم وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر القولين في موضعين يعني في موضع ظاهر كلامه أنه نبي وفي موضع أنه ليس بنبي فالذين يقولون إنه نبي قالوا بأنه يقول وما فعلته عن أمري فهذا وحي لكن الجواب عن هذا أن ما كل من جاءه وحي يكون نبيا فالوحي جاء إلى أم موسى ولم تكن نبيا بالإجماع وجاء إلى مريم ولم تكن نبيه وقد يوحى إلى النبي قبل النبوة كما أوحى الله إلى يوسف صلى الله عليه وسلم لما ذهب به إخوته وهو صغير ووحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ولم يكن نبيا حينها فما كل من جاءه وحي يكون نبيا ما كل من جاءه الملك يكون نبي كما جاء الملك كما سبق لمريم و. أم موسى والله أعلم هل لديكم إضافة أو سؤال تعرف العبرانية يسمون العجل ممكن يقول الأخ بأنهم بالعبرانية يسمونه اجل عجل ممكن يكون مما اتفقت به اللغات وهذا له نظائر فيما يذكر من بعض الألفاظ يقال إن أصلها كذا هذا يحتاج إلى معرفة ذلك في اللغة الأخرى هل هذا هل هل فعلا عندهم بنفس اللفظة أو لا نعم جبل الطور لا زال موجودا لكن نحن ما نحتاج إلى هذا ولا نستفيد منه وإلا فقد ذهب إليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانكر ذلك عليه فهو معروف جبل الطور الذي كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام عنده ووحاء إليه وأما ما قد يذكره بعضهم من وجود الجبل اللي في منطقة حقل في الشمال عند رأس البحر الأحمر في أعلى جبل موطّع في الأرض وكأنهم مدكوك كأنه كأنهم كثيب رمل أو طين، كأنه كوم من الطين أن هذا الذي تجلّ الله عز وجل إلى الجبل هذا غير الطور هذا غير الطور وأن الله جعله دكا وأن هذا هو الجبل الواقع أنه ليس كذلك ولا دليل على هذا. وإذا نظرت إلى الجبال في تلك الناحية القريبة منه هي بهذه الهيئة وقد رأيتها هي تشبه هذا الجبل الجبال تلك طبيعتها هكذا كأنها أكوام من الطين وليس بجبل واحد والقول بالتحديد بأن هذا هو الجبل الذي تجل الله فيه لموسى عليه السلام هذا لا دليل عليه على كل حال جبل الذي الله إليه ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تعاني ليس هو الطور بطبيعة الحال وفي قوله تبارك وتعالى والطور وكتاب المصطور هل المقصود به الطور الجبل الذي كلم الله فيه موسى الطور بعض العلماء يقولون الطور هو الجبل مطلقا وبعضهم يقول الطور هو كل جبل فيه شجر وشجرة تخرج من طوري سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين فهذا قيده هنا طور سيناء والله تعالى أعلم ولا فائدة من البحث عن مثل هذه الأماكن وتتبعه وإنما الفائدة في العبرة والعظة والعمل والامتثال وخرجت الآن موسوعات وأطلس أو أكثر من أطلس في تتبع هذه الأماكن التي ذكرت مثلا في القرآن أو في المواقع التي يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى عليها في هجرته وأبغازيه مثل هذا لا يخلو من مفسده اولا أن هذه الأماكن قد لا يقطع أنها هي. هي الأمر الآخر أن الناس إلى البدع والتبرك بأثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن ذلك يكون في النهاية قد يكون مرشدا لهم هذا الكتاب للسفر إلى هذه الأماكن وتتبعها والبحث عنها والصلاة فيها، وما يأمن من وضع مثل هذا الكتاب أو هذه الكتب بأن تتخذ هذه مساجد وهذا لا يجوز. وعمر رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة حينما أتى على تلك الناحية الحديبية فذهب الناس سراعا لما سأل قالوا يذهبون إلى الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أصحابه بيعة الرضوان فأمر بقطعها سد لذيعة الشرك نعم لا أعلم ما أعلم لكن على كل حال الأخبار أخبار بني إسرائيل كثير ولا تصدق ولا تكذب إذا لم تخالف ما عندنا وإذا خالفت ردت العلم عند الله عز وجل الله أعلم ما أدري طيب باقي شيء لا إله إلا الله لا